م ي والكِتَابِ ا ل م ُ ب ي ن إ ِ ن ا أ َ ز َ ل ن ا ه ُ فِي ل َ ي ل َ ة مُبَارَكَةٍ إ ِ ن ا ك ُ ن ا م ن ذ ِ ر ي ن ف ي ه َ ا يُفْرَقُ ك ُ ل ّ أَمْرٍ ح َ ك ي م أ َ م ر ا م ِ ن ع ن د ِ ن ا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إ ن ك ت م موقنين لا ه و َ ي ُ ح ِ ي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يغش الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عن العذاب إ ن ا مؤمنون أننا لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنكاشف العذاب قليلاً إن ن ك م عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إن متقون م ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أنادوا إ ل ي عباد الله إني لكم رسول أمين وَأَلَّا ت َ ع ْ ل ُ و ا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آ ت ِ ك ُ م بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُثِتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ أ َ ن تَرْجُونَ م و َ إ ِ ن لَمْ تُؤْمِنُوا ل ِ ف َ أ ع ْ ت َ ز ِ ل ُ و ن فَدَعَ ر َ ب َّ ه ُ أ ََّّ ه َ ا ء ُ ل َ ا أ ِ ق َ ر َ م ُ ف أ س ر بعباد ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جهاد مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وأورثناها قوم ا آخرين فما بكت عليهم ا ل س م ا و ا والأرض وما كانوا م ظ ر ي ن ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب ا ل م ه ي ن من فرعون إنه كان ع ا ل ي ا م من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين و آ ت ي ن ا ه م من الآيات ما فيه بلاء أمبين إن هؤلاء ِ ل َ يقولون إن هي إلا موتة الأولى وما نحن بمشارين فأتوا ب آ ب ا ئ ن ا إن كنتم صادقين. أهُمْ َ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبْعَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَا هُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا ع ِ ب ي ن ٌ مَا خَلَقَنَا هُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصلم قاتهم أجمعين يوم لا يغنِ مولع ا مولا شيئا ولا هم يأصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهلي غ ل ي في البطن، ك غ ل ي ا ل ح م ي م خذه و فعتلوه إلى سواي الجحيم، ثم صب فوق رأسه من عذاب ا ل ح م ي م َ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّهَا ذ َ م َ ا ك ُ ن َ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُجْرِئِينَ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتِ و َ ع ي ُ و ن ٍ البسون م ا س د س وإستبرق متقابلين ك ذ َ ل ك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى و و ق ا ه م عذاب الجحيم. فظلم من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه ب ِ س ا ن ك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقون